وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُل الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبْقِرَانِ غَيْرَ هذا أو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ آتِ الْقَائِنَةِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدَلَّبْتُ فيكُمْ عُمرا من قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَيَقولُونَ لَْلاءُزِل لَيْهِ آيَةُمَّ رَبِّه فَقُلْ إَِّ مَ الْ الغَبُ للِلهِ فَ تَظِرُوا إ مَكُم مِنَْمُ